نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟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 فَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا اسْأَلْنَا عَنْهَا قَالَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِهَةٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا له كبيركم الذي علمكم السحر فلن تعلمون لا نقطع عن ايديكم وارجلكم من خلافه ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير ان الى ربنا منقلبون ان نضمه ان يعفرنا ربنا ربنا خطايا আল্লাহনি وحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لوائرون وإنا لجميع حادرون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 وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين واتن عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما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 من اتى الله بقلب سليم الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله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 قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تاقلون إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله الله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 রহমতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাশিম মদানী আর দেখছি তিস TV मानुषे सब समस्या समाधान समाज मध्य বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাইখ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কুরান দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين I don't need them.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 وتتخذون مصالع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبني I need it. سَدَقِي نَصْرَاطا الَّذِينَ نِعْمَتْ عَلَيْهِمْ وَيرِ الْمَطْلُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ نِعْمَ الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ أَمَدُّ الْأُسَوَدِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَقُمْنْ صَالِحًا إِنَّكُمْ آلَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رسول أمين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 الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قولوا إنما أنت من المسهرين ما أنت إلا بشر مثلنا فاتب آية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب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 فاتقوا <تصفيق> لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأروا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 لهو العزيز الرحيم. الله الله أكبر. الله لمن حمد ربنا.